بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آية الكتاب المبين لعلك باخِع نفسك ألا يقولوا مؤمنين إن شئت نزل عليهم من السماء آية فظلت أحنقهم لها خاضعين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 قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رضي المشري والمغرب وما بينهما إن كنتم تعطرون قال لئن اتخذت إلىهن غير لأجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جَاءتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأَتِبْهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 قال من تمله قبل أن آذل لكم إنه لكبيرتم الذي علمكم السحر فلاسوف تعلمون لو قط عن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقلبون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 إن هؤلاء إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناه بني إسرائيل فأتبعهم المشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا إن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 ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 يوم الدين رب هب حكمه حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم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 وجلود إبليس جمعون قالوا وهم فيها يختصون تَالَ اللَّهِ إِنْ كُلُّنَا لَفِي ضَلَالِ النُّبِيِّ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا نَنَامِنَ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 وإذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاضْعِعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِهِ وَبَنِينَ وَجَنَّاتِهِ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعْظَمْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ